أَنِّي أَخْلُقُ لَكُم من الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ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 إن أول الناس بإبراهيم الذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين وَالدَّتَّائِفَةُ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّنَكُمْ وَمَا يُضِلُّنَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ نِمَّتَكْفَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ يَا أَهْلَ الْكِتَ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 إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحو فإن الله غفور رحيم إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم زدادوا كفرًا لن تقبل توبتهم لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون.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 يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أُوتوا الكتاب يردّون بعد إيمانكم كافرين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 قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقنون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 فَلَا إن تَصْبِرُ وَتَتَّقُ وَيَأْتُوكُم مِنْ فَوْرِهِمْ هَذَا يُمْدِدُكُمْ رَبُّكُم بِخَمْسَةِ آَلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى لَكُمْ وَلِتَطْمَأِ إِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ وَمَنْ نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ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 وَلْيُمَحِّصِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقِ الْكَافِرِينَ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَتَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِن قَبْلِ أَن تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أَفَإِمَّا تَأْوُوْقُتَلَ قَلْبَتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمِينَ قَلْبَ عَلَى أَعْقَبِهِ فَلَيْ يَضْرَرَ اللَّهُ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ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 ولقد صدقكم الله وعده إذ تحصنهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيت من بعد ما أراك ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ما صرفكم عنهم ليبتنيكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين إذ تصعدون ولا تنوون على احد والرسول يدعوكم في اخراكم فاثابكم غنما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما اصابكم والله خبير بما تعملون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 وَلَئِن مُتُّم أَوْ قُتِلْتُم لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ فبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَنَفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ